بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله عليه وسلم على نبيه الكريم وعلى آله وصحبه الطيبين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد هذه قصيدة كانت تلقى في الدرس العام الافتتاحي لدورة الشيخ العلامة أبي إبراهيم محمد بن عبد الوهاب الوصابي في مدينة بنغازي بليبيا في جملة ما ألقي بين يدي الدرس وقدر الله عدم وصولها في المعاد لبعد البلاد عن البلاد وانشغال العباد بالزوار والوفاد من المشايخ والإخوة أهل الصلاح والسداد وقد ضاق الوقت في نظمها ولم يكن الذهن متهيئا لرصفها فالعذر انحوت كسورا أو أظهرت قسورا ولقد كتبتها على لسانهم وصارها يراعي بجنانهم لكأني عقدت النية أن الشيخ بيننا أو أنه بينهم ولكني عندهم أو لكأني من بلاده قلت فيها حمدا لك اللهم بالإسلام الحمد لك اللهم بالإسلام يا ربنا يا واسع الانعام المختار حمدا دائما وبمبعث المختار حمدا دائما وبحلول اهل العلم والاقدام حمدا لك اللهم ان قد زارنا شيخ الحديده صاحب الالمام ذاك الاصابي البشوش محمد ذاك الوصابي البشوش محمد يعلو لدينا فوق كل الهام شيخ له في الناس قولة صادقين طلق المحيا ليس ذا احجام ولقد مضى يدعو الى الرحمن لا يخشى في ذات الله أي ملال ولقد مضى يدعو الى الرحمن لا يخشى الله اي بكتابة وخطابة وسياحة نشر العلوم على خطى الأعلام وله من التصنيف سفر جامع لمسائل التوحيد حسن نظام فمحقق وكلامه في غاية الإتقان والترتيب والإحكام لا تحسب المدحي غلو شويع أو قولتي من خالص الأوهام بل ذاك مدح العالم المتفنن بل ذاك مدحو العالم المتفنن شيخ الشيوخ وقدوة لكرام من جدد الدين القويم بصعبته من بعد شرك قطغى بحسان اللو ذعي الوادعي إمامنا, إمامنا أرسى أصول الحق والإسلام إنا لنحمد ربنا في الليل والأسحار إنا لنحمد ربنا في الليل والأسحار دوما سائر الأيام فلتم تشوفت البلاد ومن بها لقدوم شيخ فاضل همام واليوم نشهد مقدما لمحدث واليوم نشهد مقدما لمحدث كانت زيارته من الأحلام فنزولكم هذه الديار مبشر تهبوب ريح قد اتت بغمام وكغيث خير في ربا ارض غدس بالظلم في قحط وفي اسقام فالحمد لله الذي من شكره فالحمد لله الذي من شكره لا يحتوي بالنثر والانظام وختام نظم دعوه يا ربنا يسر لنا في البدء والاتمام كتبها ابو عبد الرحمن محمد بعد ظهر يوم الخامس والعشرين من ربيع الثاني لعام أربع وثلاثين وألف من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم بولاية غلزان الغرب الجزائرين